ما يلاقيه إ خ و ا ن ن ا من أ ه ل ا ل س ن ة في سوريا من قتل وتدمير ب أ ش د أ ن و ا ع ا ل ا س ل ح فما هو الواجب على المسلمين حكومات م ش ع و ب ا تجاههم الواجب على المسلمين الذين عندهم ق د ر ة أ ن يساعدوهم بما يدفع عنهم أ ذ ى أ ع د ا ئ ه م ويدفع عنهم تسلط أ ه ل الضلال وتسلط أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ م ا ع ا م ة المسلمين ه م لا يملكون لهم إ ل ا الدعاء والدعاء باب عظيم ونصر كبير من الله إ ذ ا استجاب الله لهم يدعون يجتهدون د ع و ن ي في الدعاء ل إ خ و ا ن ه م يدعون لهم في صلاتهم في قنوتهم في الوتر يدعون لهم في كل المناسبات والله قريب مجيب نعم